بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآفرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكما عالم الغيب لا يعذب عنه فقال ضروه لا يعذب عنهم فقال ضروة في السماوات ولا في الأرض ولا أصر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسوا إما نذيع حدوها شهر ورواحها شهر وأسلم له عين القطر ومن الجن ما يعمل ومن الجن ما يعمل وبين يلهب إذن ربه وما يذعنهم عن أمرنا نذقهم ما عذاب السعيير. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبابي الشكور فَلَمَّا قَضِيمَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَةٌ جِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبَثُوا فِي الْعَلَابِ مُهِيِّمٌ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من فذر قدير ذلك جذيناهم بما كفروا وهل نجاذي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَةَ فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إن في ذلك لآيات لكل صبار وشكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سُنْفَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَرِدْعُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُنَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ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 قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عن ساعته ولا تستخدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ يُؤْمِنَ بِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من قول يقول, يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استبعثوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعلاق الذين كفروا هل يجذون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفها إلا قال مطرفها إن بما أرسلته به كافرون وقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَهُ وَأَوْلَادهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قل إن ربي يبصّر الرزق لما يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من دنازٍ فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 وَيَوْمَ يَحْصُلُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قُلْ سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيٌّ مِن دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا ذوكم عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَدُّ الْوَيْلِ يُرِدُّ أَن يَصُدَّكُمْ عَنْمَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُمْ مُهْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِن شَيْءٍ رَّأَيْنَا عَلَيْهِمْ عَزْمَ الْعَذَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا يُذَكِّرُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَكُونُوا لِلَّهِ مُثْنَى وَثُرْبَاتٍ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَعَ صَاحِبِكُمْ مِنْ جن من هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أدري فهو لكم إن أدري إلا على الله إن أدري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغنوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتبيت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب